بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارع وما أدراك ما القارع وما أدراك ما القارئة وما <تصفيق> أدراك ما القارئة أيوه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال قال عهله فنيعه اكسر ال على ان تماما وتكون الجبال كعن المنفوش وتكون السحاب كالنسيم المنفوش فام ما ثقلت موازينك في عيشة الأرضية. فيما أخذت مواتي وهو في عيشة الأرضية. وأما من خفث مواتي.